مولد شع مولد مولد مولد الكون انه وكسا وكان كل الوجودات يسوع لبست كل الدنا لبست كل الدنا ها الدنا ثوب الحضور بشذا فاحت بشذا فاحت بذل يوم العطور ان نجوميل عاد طاغى طاح <طاها> بدر البدور ان نجوميل عاد البدور فيه جبرائيل ينادي مسمعا كل الحضور بالطاحيره انت اتكسل اكوانا بنا جو احمد يا سمو ابو في المجد صا الحمد لله انصاره ومن الفرح بالمصطفى ودورت عشق داغت مو كيفه ما هو اصفى من فرحت كل فرح مكه تحبنا هاي مو صار ديني بطا هو مشتينا رو ديني يا طاهر مشتينا رو يا رب العالمين يا محمد يا رسول الله يا محمد مكيا على هل الليالي اتواها متوشح بنور الناري ما غير عاها كلم بالمشاي وبتر نور اللي بيطالها ومكاظده جنة الفرح الله يا محلا ماك تصاغره ها ماكدا اهرت هادي وپا ها ها صوت الجاري نبلقى في <تصفيق> <تصفيق> قومي يا عريش الشمس الجلال على العري حن الوقت يظهر واستعادت الدنيا شكر والعالم اشتاب من عامنا شاعوا بزغ نور اللي بالاطهار na jua wili tomtnaw arifa كفاح باسمك ترى اللغنم ايات العتي من المساء اصبحي انتيام يا بالمصطفى يوم الميلاد شارك بالفرح زيمزام شاري ما يسعى للبهجه من